قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة, وأزواج مطهرة ولضوان من الله والله بصير بالعباد